أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون هو الذي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 أنفسكم وقاتلوا المشركين كافتا كما يقاتلونكم كافه وعلموا أن الله مع المتقين.